لآن القرآن أعوذ بالله من الشيطان الغجيب إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء ذَلِكَ ب بأنهُم شَأَب اللهَّ وَررسُله وَمَ يُ شَاققِ الل وَرَرسُولهُ فَإِن الله شَديد لعضَضَ ذَِكُم فَذُبُوه وَأَ لِكَافِرينَ عذَاب الذي آمن يا أيه الذينَ آمن إذ لَقيتم الذيين كَفَوا زَحفى متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوا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 وَإِنْ تَأْتَمُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُدُّوا عُدًا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مع